تحياكم الله تعالى جميعا وبارك فيكم ونفع بكم وتبوأتم من الجنة منزلا وجمعنا الله إياكم بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم في جنته إنه تعالى جوال كريم اليوم إن شاء الله تعالى فوعدنا مع شرح لمتن أبي الشجاع أحمد بن الحسين رحمه الله في فقه السادة الشافعية وهو مختصر كما ذكرت آنفا من فقه الإمام الشافعي رحمه الله تبارك وتعالى هذا الإمام أحمد بن الحسين المعروف بأبي شجاع أو أبو الطيب سئل عن مختصر في الفقه على مذهب الإمام الشافعي رحمه الله ومذهب الإمام الشافعي من المذاهب الأربعة المعروفة عند أهل السنة والجماعة وهي القائمة على الدليل إن شاء الله تعالى وما خالف في هذه المذاهب الدليل قليل ولله الحمد والمن وقد عرف وقد عرف بأقوال أهل العلم ونصهم وقد أجاب أحمد بن حسين رحمه الله السائل على سؤاله في جمع مختصر في الفقه الشافعي حتى يتعلم الأحكام الشرعية التي مدارها على الأدلة الثابتة من الكتاب والسنة فلذلك أكثر الشيخ رحمه الله من التقسيمات في هذا المتن فنرى فيه تقسيمات كثيرة وذلك لتيسير هذا الفن على طالب العلم المبتدئ وكما ذكرت أكثر من مرة أن هذا المتن نافع لطالب العلم المبتدئ لأن فيه نصوص واضحة ومصطلحات ثابتة يسير فيها الطالب على منهج الفقهاء في طلبهم العلم ومعرفتهم الأحكام الشرعية واستنبات ذلك من الأدلة التفصيلية وبينت في المرات الماضية أنواع المياه وقلت أن المياه أو الماء كما يطلق سواء الماء أو المياه باختلاف اللغات أو باختلاف الألفاظ عند الغرب عند العرب وغيرهم فهو سبع مياه وكما قال الإمام رحمه الله المياه التي يجوز بها التطهير سبعمية أي الماء الذي يأخذه الإنسان ليتطهر به سواء من النجاسة أو سواء من النظافة أو سواء للوضوء أو غير ذلك وهو ما يعرف برفع الحدث أو إزالة النجس فهذا الذي يجوز فيه المياه لا يجوز التطهير إلا بسبع مياه وأجمل أهل العلم أو جمع هذه المياه في قول واحد وهو ما نزل من السماء وما نبع من الأرض فهو الماء الذي يجوز التطير به وينقسم إلى سبعمية ماء السماء وماء البحر وماء النهر وماء البئر وماء العين وماء الثلج وماء البرد وقد تكلمت عن هذا في المرات الماضية وكانت المرة الماضية مراجعة على ما مضى من كلام أهل العلم حول أنواع المياه وأقسام هذه المياه لأنها ضرورية لكل من أراد أن يتأصل في مسألة الأحكام الشرعية فليس كل ماء يطلق عليه لفظ الماء يجوز التطهير به وليس كل ماء يشرب يجوز التطهير به والعكس صحيح ليس كل ماء يتطهر به يجوز الشرب منه وهكذا فالمسألة فيها تفصيل لا بد منه لذلك أبي شجاع هنا أو أبو شجاع هنا قسم وبين ورتب في هذا المتن الصغير المبنى الكثير المعنى هو في ورقات قليلة لكن لما يشرح نرى فيه فوائد, فوائد عظيمة لذلك اعتنى به كثير من أهل العلم كما ذكرت ذلك في اول محاضرة فقلت أن هناك الإقناع في حل, حل الفوض أبي شجاع الكفاية شرح ابن قاسم الغزي والحاشية عليه وهناك حواش كثيرة عليه فاعتنى به كثير من أهل العلم حتى نظموا عليه نظما وشرحوا على النظم وغير ذلك فجعلوه بابا لدخول هذا العلم أو لدخول هذا الفقه وهو فقه الإمام الشافعي وكما نعرف أن الإمام الشافعي أو فقه الشافعية قريب من الدليل وهو أقرب المذاهب بعد مذهب الإمام أحمد من الدليل لا يختلف إلا في أشياء عرفت ولله الحمد والمنا إذا قرأناها وتدبرناها ودرسناها لذلك لما تكلم هنا رحمه الله عن المياه وقال المياه التي يجوز بها التطهير سبع مياه وعد ذلك وقال ماء السماء وماء البحر وماء النهر وماء البئر وماء العين وماء الثلج وماء البرد ونظمها العمريط رحمه الله بقوله لها مياه سبعة وهي المطر والماء من بحر وبئر ونهر كذاك من عين وثلج وبرد فنظمها بهذا النظم للتيثير على طالب العلم ولتقريب المتن إليه وحفظ هذا المتن كلمت عن هذه الأمور بتفصيل في كل المياه ومعنى ما هو ماء السماء ما هو ماء البحر ما هو ماء النهر إلى آخر الأقسام في المرة الماضية ثم انتهينا من هذه الأقسام السبعة ودخلنا في أقسام المياه الأربعة من حيث الطهارة وعدم الطهارة وهناك من أنكر هذا التقسيم على الفقهاء ورد عليه كثير من أهل العلم في ذلك بأن الأصل في الفقه هو التقسيم لأنه بدون التقسيم ليس هناك تفصيل للمسألة ولا يعرف صواب المسألة من عدم صوابها إلا إذا فصلت تفصيلا صحيحا وهذا التقسيم مبني على الدليل مبني على الأدلة من الكتاب والسنة أو الإجماع لذلك لم يختلف أحد من الفقهاء على كثير من التقسيمات وإذنما اختلفوا على تقسيمات قليلة جدا تعرف لمن درس الفقه المقارن أو جمع بين هذه المذاهب فالمياه من حيث طهارته ونجاسته ينقسم إلى أربعة أقسام كما قال أبو شجاع رحمه الله طاهر مطهر غير مكروه وهو الماء المطلق الذي يطلق اسم الماء عليه وطاهر مطهر مكروه وهو الماء المشمس وطاهر غير مطهر وهو الماء المستعمل والمتغير بما خالطه من الطاهرات وآخر الأقسام وماء نجث وهو الذي حلت فيه نجاسة وهو دون القلتين أو كان قلتين فتغيرا ثم قال والقلتان خمسمائة رطل والصواب هي بكسر الراء وليس رطل وإنما رطل ببغداد تقريبا في الأصح هذا نص قلم أبو شجاع رحمه الله تقسيم المياه إلى أربعة أقسام طاهر مطهر غير مكروه وهو الماء المطلق وعندما نطلق لفظ الماء على يطلق اللفظ بالماء بإطلاقه هكذا فهو الماء الذي يكون طاهرا في نفسه مطهرا لغيره كأنواع المياه التي سبقت في الطهارة وهي على أصل خلقتها لم يتغير ولم يدخل عليه شيء ولم تخالطه شيء فهو يطلق اسم الماء اسم الماء عليه بلا قيد بلا قيد فإذا قيل ماء بدون قيد فيراد به الماء المطلق وهو طاهر في نفسه مطهر لغيره ثم قال غير مكروه أي استعماله وهو الماء المطلق وذلك كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي أخرجه البخاري من رواية أبي هريرة رضي الله عنه أن أعرابيا قام فبال في المسجد فقام عليه الناس ليقعوا به فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم دعوه وهريقوا علي بوله سجلا من ماء أو ذنوبا من ماء فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين هذا دليل على أن الماء هنا أزيل به نجاسة فهو على أصل خلقته طاهر في نفسه مطاهر لغيره في نفسه طاهر وبه يتطاخر به الأشياء أو تطاخر به الأشياء وأتكلمت عن هذا النوع في المرات الماضية ووقفت في المراجعة في المرة الماضية في آخر مرة على هذا القسم في أن هذا الماء الذي يطلق عليه الماء ماء مطلق يكون دائما طاهر في نفسه مطهر لغيره فليس مكروها في شيء وإنما بمجرد إطلاق الماء عليه فهو يأخذ هذا الوصف طاهر في نفسه مطهر لغيره هناك أمر آخر او النوع الآخر وهو طاهر مطهر مكروه وهو الماء المشمس وهذا الذي ربما تكلم فيه كثير لأنه أي فقهاء تكلموا بدليل أو بأثر عن عمر رضي الله عنه وهو أثر ضعيف أثر ضعيف لم يثبت عنه رضي الله عنه في أن الاغتسال به اي بالماء المشمس يورث البرص وكان يكره الاغتسال به فليس, فليس هناك اثبات او دليل من كتاب او سنة او اجماع على ان الماء المشمس مكروه شرعة مكروه شرعة فالماء هذا الذي هو مطهر مكروه ليس من جهة الشرع كما قال الشافعي رحمه الله أنه يكره من ناحية الطب من ناحية الطب كما قال في كتابه الأم لا أكره المشمث إلا أن يكره من جهة الطب فلو كان هناك دليل على قول الشافعية لراجعوا إلى قول الشافعي نفسه ولكن ليس هناك دليل وإنما اعتمدوا على أثر ضعيف وذلك لأن أكثر الفقهاء عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يعتمدون على الأحاديث الضعيفة وهذا كثير ومشحون في كتبهم فكراهة الماء المشمس والماء المشمس هو الذي وضع في إناء من معدن في مكان حار وكانت عليه شمس أو صلفت عليه شمس فلو كان الأمر كذلك يكره استعمال ذلك من جهة الطب لأنه ربما يورث البرصة أو غير ذلك وهذا المثال نجده في الحجاز الحجاز أو الأراضي الصحراوية يكون الأمر فيها صعب من ناحية الحرارة الشمس تكون عمودية فإذا وضع الماء في إناء من معدن ووضع في هذا المكان فسلطت الشمس عليه فأصبح ساخنا وأخذ من هذا الإناء مادة أو أذكر الزهوة أو غير ذلك أو ما أشبه هذا الأمر مما يؤثر على الذي يتوضأ منه في جلده فربما يورث البرص أو يزيد منه فكره من ناحية الطب في ذلك هذا الماء المشمس لكن لو كان هذا الماء قليل السخونة يجوز وإن كان مشمسا ويأمن على نفسه ضرر فيجوز تطهير به لكن خوفا عليه من ضرر ربما يوقع نفسه فيه من استعمال الماء الشديد السخونة فهذا يكره من ناحية الطب فقط لكن ليس هناك كراهة تشريعية كراهة تشريعية مسألة أخرى أن هذا يتعلق أيضا بشرب الماء فشرب الماء الساخن ليس فيه شيء بغير ما فيه من ناحية الوضوء أو الاختسال أو طهارة البدن به فالمسألة دائما عندما نتكلم عن الماء نفرق بين الماء للشراب والماء للطهارة والماء للطهارة الصوت واضح معي يا أخوة. وبعض الفقهاء يعني قالوا قولة أنه يكره تنزيها شريد السخونة أو البرودة لأن البرودة أيضا الماء البارد جدا أيضا يأخذ حكم شريد السخونة فلهم قول أنه إذا كان شريد السخونة أو شريد البرودة فهذا يمنع إسباغ الوضوء فيكره من ناحية هذا كما قال بعض الفقهاء لأن إسباغ الوضوء مطلوب هو أن تجعل أو تحقق الوضوء بمسح كل الأعضاء أو بغسل ما هو مفروض به الغسل أو الغسل فإذا كان الماء شديدا سواء البرودة, البرودة أو السخونة فلن تستطيع الإزباغ فلن تستطيع الإزباغ نعم. قالوا أيضا أن هناك ماء لبعض الديار يمنع الوضوء منه مثل ديار ثمود كما جاء ذلك في حديث في البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الناس نزلوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أرض ثمود الحجر واستقوا من بئرها وأن يعرفوا الإبل الإبل من العجيل وأمرهم أن يستقوا من بئر الناقة التي كانت ترذها الناقة فأنت لا يحل الوضوء من بئار الحجر و أو إلا البئر التي شربت منها الناقة وسميت بئر الناقة وأيضا ديار خوم لوط والبئة التي وضع فيها السحر للنبي صلى الله عليه وآله وسلم وغير ذلك تخيص عليه تخيص على ذلك من الديار وال وال والآبار نعم فهذا بالنسبة إلى الماء الذي هو طاهر مطهر مكروه وهو يختلف مع الأول أنه ليس يطلق عليه لفظ الماء بإطلاق ليس ماء مطلق لأنه تغير بتسخينه ويقاس عليه شديد البرودة لكنه طاهر ومطاهر أيضا لكن هذه فقط أنه مكروه, أنه مكروه لذلك فرقه أبي شجاع رحمه الله بين الأول وقال غير مكروه وبين الثاني وقال مكروه لنبين الفرق بينهما إطلاق الفرض هو وإطلاق الحكم عليه والثاني مكروه والاختلاف هنا بين الفقهاء بعضهم يقول كراهة وبعضهم يقول كراهة من ناحية الطب كما أثبت الشافعي رحمه الله والذين قالوا كراهة تنزيه لأن هذا يؤدي بالشخص إلى عدم إسباغ الوضوء على أعضائه هناك قسم ثالث من أقسام المياه الأربعة وهو طاهر غير مطهر طاهر في نفسه غير مطهر لغيره وهو الماء المستعمل الماء المستعمل هذا فيه كلام أيضا يدخل وهناك حديث مستعمل إما مثل فرض الطهارة يعني توضأ أحد فبقي منه ماء استعمل من قبل في الطهارة فظل الماء المستعمل هذا أطلق عليه ماء أو الماء المتبقي من الطهارة ظل بعد انقضاء الطهارة فيسمى ماء مستعمل كأحد اغتسل فبقي منه ماء أو توضأ فبقي منه ماء فهذا الماء يسمى مستعمل فجاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال عاد جابرا في مرضه أو جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما في مرضه وتوضأ وصب عليه من وضوئه وصب عليه من ووضوئه هذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ وصب من وضوئه أي ماء مستعمل على جابر رضي الله عنه وهناك دليل على أن المستعمل لا يستعمل بعد استعماله في أن السلف رضوان الله عليهم كانوا مع قلة مياههم لا يستعملون الماء المستعمل أو لم يجمعوا الماء المستعمل ليستعملوه مرة أخرى بل ينتقلوا إلى التيمم عند عدم وجود الماء وهذا يعني قول بعض الشقهاء في عدم الاستعمال مع الصوت فيكم بارك الله طيب هناك قول أو تنبيه هو اختلف اختلف اهل العلم في علة منع استعمال الماء المستعمل فقيل هو الاصح اي المنع لماذا لأنه غير مطلق كما صحاحه النووي رحمه الله في تحقيقه وغيره وقيل هو مطلق ولكن من منع من استعماله تعبدا كما جزم به الرافعي وقال النووي رحمه الله في شرح التنبيه إنه الصحيح عند الأكثرين وخرج بالمستعمل في فرض المستعمل في نفل الطهارة كالغسل المثنون أو كالغسل المسنون الوضوء المجدد فإنه طهور على الجديد فإنه طهور على الجديد ولا يكون الماء المستعمل مستعملا إلا إذا انفصل عن العضو يعني إذا استقل هذا الماء عن العضو ولم يكون مستمرا في الاستعمال فمجرد أنه سقط في اناء وجنب فهذا يكون مستعملا طيب هل وضحت المسألة ولا أعيد بارك الله فيكم نعم هناك اختلاف وجزم أو صحاحه النووي أو صحاح القول بعدم استعمال المستعمل فالأفضل يعني مع وجود كثرة الماء هو عدم الاستعمال لذلك أبي شجاع يحمل على الخاص يحمل على الخاص أي أنه كان على عهده صلى الله عليه وسلم فقط ذكر فيما أذكر يعني هذا كان خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم مع جابر كما تقول القاعدة كل فعل لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم السلف الصالح مع وجود المقتضاء دل هذا على عدم جواز فعله لنا ولكن الأمر لا هناك فرق بين أنهما كان يختلفان في الإناء كما جاء في الحديث وكان صلى الله عليه وسلم يغتسلان معه لكن لكن فيما أذكر أن هذا كما قال لا يسمى مستعملا إلا إذا انفصل عن العضو كما هو قاعدة عند أهل الفقه لا يسمى الماء مستعملا إلا إذا انفصل عن العضو فلو كان على العضو كغسل وشاركه أحد فلا يسمى المستعمل وضحت لكن كما قلنا يعني بعض الأمور ربما تكون خاصة بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم مع بعض أصحابه فلا يحمل الخاص على العام طيب من اول ماذا اعيد طيب كما قلت وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته كما قلت ان الامر في استعمال الماء هو بانفصاله عن العضو فإذا انفصل على العضو أطلق عليه ماء مستعمل لكن هنا مادام لم ينفصل عن العضو فليس ماء مستعملا وإنما هو ماء على أصل خلقته أو هو يطلق عليه الماء المطلق وفعل النبي صلى الله عليه وسلم عجابر حمله أهل الفقه على القاعدة المعروفة كل فعل لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم والسلف الصالح مع وجود مقتضاء دل هذا على عدم جواز فعله لنا فالأمر فيه أنه بعض الأمور تكون خاصة بموقف معين للنبي صلى الله عليه وسلم لعلة معينة فلا تكون لغيره فالأمر خاص و اقتسلوا النبي صلى الله عليه وسلم مع زوجه عائشة نعم نعم الله مستعه طيب نعم بارك الله فيك أحدهم مكلمني على الخاص بارك الله فيك طيب أخي معي أخي سيف نعم بارك الله فيك لكن بعد ثبوته أنه صلى الله عليه وسلم اقتسل مع أمنا عائشة رضي الله عنها في من إناء واحد فهذا ليس ماء مستعملا وإنما هو على أصل خلقته أو هو يطلق عليه الماء المطلق لكن بمجرد أنه انفصل عن العب وأصبح ماء مستقلا بعد الالتهاء من هذا الفعل فهو يصبح ماء مستعمل يقع عليه ما قيل فيه من أنه طاهر في نفسه غير مطهر لغيره وكما بينت أن أهل العلم اختلف لكن الراجح كما صح ذلك النووي رحمه الله وغيره من أهل العلم أنه لا يجوز التطهير به لكن يعني مع وجود الماء وكثرة الماء الآن فالإنسان ليس في حاجة إلى أن يستعمل ماء مستعملا وإنما الماء يتجدد وهذا الأفضل وهذا الأفضل والله عالم وهناك أيضا المتغير بما خالطه من الطاهرات هناك بعض المياه التي تخالطها طاهرات فتغير من وصفها فتغير من وصفها فتجعلها طاهرة في نفسها وأيضا غير مطهرة لغيرها غير مطهرة لغيرها فقالوا أهل العلم أن هذه الطاهرات التي ربما تقع في الماء وتغير من وصفه لكن ليس بنجاثة وتجعل اصل الماء أنه طاهر فهي مثل المسك والزعفران وماء الشجر والمني والملح الجبلي وغير ذلك فهذا التغير يمنع إطلاق الماء عليه لا يجعل هذا الماء يطلق عليه ماء بإطلاق وإنما يسمى بإضافة ما أضيف عليه ماء زعفران ماء مسك ماء ورد وغير ذلك ويعرف ذلك من تغيره إذا خالط الماء سواء كان الماء قليلا أو كثيرا فهو يصبح في نفسه طاهر لأنه لم تخالطه نجاسات ولكنه لا يتطهر به لا يتطهر معي طيب أهم حاجة بارك الله فيكم أهم شيء التركيز لأن بعض هذه المسائل ربما تختلف في نقطة معينة فيختلط الأمر نعم. فهذا الماء الذي خالطه الطاهرات إذا وقع في الماء غير وصفه لكنه لا ينجسه ولكن غير وصفه فقط هناك فرق بين المخالطة والمجاورة فالمخالطة كما قلت أن يوضع هذا الشيء الذي هو طاهر في الماء فيتغير به الماء أو كتراب إذا وقع تراب في الماء فغير Al-Sofarum. طيب الصد واضح طيب هناك أيضا بعض أهل العلم يتكلمون في مسألة القلتين وما زاد وما قل من القلتين بمسألة تغير الماء او عدم تغيره لكن مسألة هذه المسألة التي فيها قلتين وغير ذلك سيأتي تفصيلها إن شاء الله تعالى في مسألة مخالطة النجسات أو الماء النجس النجس له حكم خاص لكن الأصل فيه حتى نفهم هذا الأمر أنه لا عبرة بقلتين عند معظم أهل العلم ولكن العبرة بتغير أحد الأوصاف الثلاثة إما لونه أو طعمه أو ريحه وهكذا في كل الأمور حتى في مخالطة الطاهرات إذا خالط الماء طاهر فهذا الطاهر إذا غير لونه أو ريحه أو طعمه فهو ينقله من مرحلة الطهورية لغيره أو الطهارة لغيره إلى عدمها ولكن يثبت الطهار لنفسه فقط يكون طاهر في نفسه غير مطهر أو غير مطهر لغيره هناك كما قال رحمه الله غماء نجس وهو الذي حلت فيه نجاسة وهو دون القلتين أو كان قلتين فتغير طيب ان شاء الله نتكلم عنه في المرة القالمة حتى أفصل فيه أكثر ان شاء الله عز وجل فبرك الله فيكم وأسأل الله أن يجعل ذلك خالصا لوجهه أن يتقبل منا ومنكم